كلمات ايدي الرسالة الحلوة ردك وفريدي عيت طابا لما قد كلمات ايدي قبل الساعات قبل مدة جاني مرسالة المودة قبل الساعات قبل مدة جاني مرسالة ويا يامشيت وقلبي يده men det Ja, hjälp och inte att behåra dig. Och allt klimat och att sluta med. Ja, hjälp och inte att behåra dig. i dig. قبل ساعات قبل مستة كاني مرسى على الموزة قبل ساعات قبل مستة كاني مرسى على الموزة يا مشيت وقلبي هزة واحتفلت وعمري عدى. Kullu klima nadiyawa ha, kullu klima nadiyawa ha, kullu hamsa shajira ha. Och jag är rädd att inte i bredden står, binti. Och jag är rädd att inte i لا ناقلا وان بحر توغى بتعالم ترى ولا ناقا وان بحر توغى Kan du inte hitta? قبل timmar, يعني tid, jag är mer säker än du. Före timmar, före tid, jag är mer säker än Och Och الخطاب النم قص كلمات جديدة الرسالة الحلوة رادك ما بريدة الخطاب النم قص كلمات جديدة قبل ساعات قبل مدة جاني مرتع للي موذّد قبل ساعات قبل مدة. يا لي مرسال الموده يا بشليك تو قلبي قدى وقت فلتو عمري عدى